لا اله الا الله آل. القرءان الله اكبر الحمد لله رب العالمين وأن صبت في ما يَدْخُلُونَ مَا إِنَّتَ عَلِمُ I uh love -huh.